سذو ومن خلفهم سذو فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أذرتهم أم لم تذرهم لا يخْرَ وَخَشْيَ الرَّحْمَنِ ذِي الْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّ نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى ونكتب مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ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 الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون فما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم ج منكم ولا يمسنكم إلا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرت بالأئم قوم مسرفون وجاء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 اتَّخِذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ وَلَا يُنقِذُونَ إِنِ اذَلَّ فِي ضَلَالٍ فَاسْمَعُونَ قِيلَ دَخُولِ الْجَنَّةِ قَالَ يَا لِيتَقُومِ يَعْلَمُونَ بِمَا وَثَرَ لِي رَبِّ وَجَعَلَ لِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَنزَلَ عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ تُودٍ مِنَ السَّمَاءِ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 لم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع ندينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه أجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناد وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يسكرون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 الشمس تجري لمستقل لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذنيتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن فَلَا صَرِيحٌ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ التَّقُومَ بَيْنَ أَيْدِيَكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ ايات من ايات ربي الا كانوا عنها معرضين واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين امنوا قال الذين كفروا للذين امنوا ان من لو يشاء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 تطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور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 شيء أو ولا تجزون إلا ما كنت لهم فيها فاكهة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 منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقبون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون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 من كان حياً ويحق القول على الكافرين اولم يروا ان خلقنا لهم لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محطرون فلا يحزنك قولهم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 فَلَا يَقُولُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يقول لَهُ كُن فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ